صلى الله عليه وعلى آله وأصفى وعلى سنة أنب الرعد فهذه محاضرة ورجعة إلى إخواننا الليبيين في تبرق وإلى غيرهم ممن يريد أن يستفيد من إخواننا الحاضرين معنا في المسجد الآن في مصر في قاهرة وهذه المخاضرة كانت في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة الموافق لل الثاني عشر الثاني والعشرون من صفر من العام الرابع والثلاثين بعد واربع دول ألف وهي بعنوان توجيهات منهجية للبادئين في السلفية ويتدخل أيضا في ضمن السلسلة العلمية التي أدرسها هنا في القاهرة منذ رد القشر والتي عنونت لها بأصول وقواعد منهجية وموعد الدرس بقدر الله كان في الوقت نفسي هذا أيضا الكلمتان فأقول هذه التوجيهات أولا أن يجاهد هؤلاء البادئون في سلوك سبيل السلف الصالح واحتفاء آثارهم بمجاهدة أنفسهم حق المجاهدة بمجاهدة أنفسهم حق المجاهدة على إخلاص النية لله عز لله عز وجل لكل أقوالهم وأعمالهم فإن الله أغنى الشركاء للشرك وسبحانه لا يقبل عملا قد أشرك عامله فيه غيره كما ثبت في الحديث القدسية وكما بيّن سبحانه في قوله ألا لله الدين الخالص و وقد أمر الله عز وجل عبادهم جميعا يخلصوا دينهم لله وهذا يعبد رأس رأس التقوى أوه. وبه يصح دين العبد ويستقيم وأما من خلط عمله بالرياء والسمعة <تصفيق> وبدأ طريقه بهذين الآفتين إنه قلم أن يستمر في الغالب ينقطع ينقطع بي الطريق وكما قال صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به هذا الجزاء على هكين نافتين وكما كان يقول الزبير ابن عوان رضي الله عنه ليكن لأحدكم الخديء من العمل الصالح يعني على طالب العلم المبتدئ في طلب العلم علم أن يحرص على أن تكون له أعمال مخبأ من العمل الصالح لا يعرف فيها أحد إلا الله عز وجل وإن عود نفسهم على هذا وإن هذا مما يربيه على الإخلاص ويكون عونا له على مجاهدة نفسه في هذا الباب الصعب لأن مجاهدة النفس على استخضار النية الخالصة وعلى ترك الرياء والسمعة أمر ليس بالهيئة ومن هنا كتب فيه من كتب من أصحاب الخطرات والوسائس أمثال الحارف المحاسبي الذي كان رأسا في الجهنية ولكن كتبوا فيه بكتابات بنوها على أفهامين وأهوائين فضلوا وأضلوا وأما أئمة السلف فكانوا جاهدون أنفسهم في هذا الباب معتمدين على النصوص والآثار لا على الخطرات والوساوس التي كان من أول من سنها أو سن الكلام, الكلام فيها الحارث المحاسبي على ما هو مشهوره وانكر علي عمة عصره نحو الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحكم عليه بالبدعة وهناك من أئمة السلف وعلماء الهدى من تكلموا في هذا الباب ولكن تكلموا فيه بالنصوص والآخر نحو الأئمة الذين ألفوا في الزهد وفي الأدب ففي الغالب يعقبون بابا أو يوردون آثارا تخص هذه المسألة الهامة الإخلاص لله والنية النية وكذلك فعل هذا أصحابه كتب أخلاق وآذاب طالب العلم نحو الآجري أبي بكر في كتابه أخلاق طالب العلم والخطيب الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآذاب الراوي وآخلاق السامة على إخواننا البادئين في السلفية أن يجاهدوا أنفسهم حق المجاهدة على التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية فإن الأدب, فان الادب قبل العلم ولا علم بلا ادب وخلق حسن فان هاري طالب العلم عن الاداب والفضائل والاحلاق فإن هذا العلم يكون حجة عليه وبالا عليه يوم القيامة نعوذ بالله من هذا الحال ولابن المبارك عبد الله المبارك الإمام رحمه الله تعالى كلمتان رائقة تبين أهمية هذا الأمر حيث قال رحمه الله تعالى لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب وقال رحم الله تعالى طلبت العلم فأصبت منه شيئا وطلبت الأدب فإذا أهله قد باده الرباني يتحلى بالآداب والأخلاق الفاضله ولهذا كان اصحابي والاخلاق الفاضله نعم <تصفيق> نعم نكمل إن شاء الله <تصفيق> ولهذا كان صاحب الأخلاق الفاضرة من خيار الناس يوم القيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا وكان الخلق الحسن مما يفقل بميزان العبد يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم إن أفقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن ولهذا عقد الخطيب البهدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأخلاق الرائع وآداب السامع في أول الكتاب بابا معنوان ذكر ما ينبغي للرائع والسامع أن يتميز به من الأخلاق الشريفة فإنك لا تجد طالب علم سيء الأخلاق دنيئا إلا سقط ولو حصل ما حصل من العلم ولو كان يحفظ القرآن كاملا بالقرآة العشر ويحفظ الكتب الستة فإنما يتحلى بالأخلاق الشريفة والآدار وسلك مسالك أهل الرذائل واتبع الهوى ويسقطه ويصعب أن تجد طالبا يكون على السنة الصحيحة وعلى سبيل السلف حقا وصدقا سيء الخلق هذا لا يعني أننا نطلب العثمة لطالب العلم لا هذا لا يكون ولن يتأتى لأحد أبدا أن يبلغ درجة الكمال لا شك ما في أحد من البادئين في السلفية أو ممن خطع شوطا في طلب علم السلف إلا وفيه نقص وقد تعطريه بعض النقائص وقد يقع في شيء من مخالفة الخلق الحسن ضعفا او نسيانا او يعني فتنة ولكنه لا يستسلم لهذا ولا يكون هذا سمته على الدوام هناك أمور من الرذائل والفواحش التي تناقض الأداب والأخلاق الفاضلة من وقع فيها بلا شك ولو مرة واحدة ولم يتب إنه يسقط بها إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وإليك يتوب الله عليه فإذا وجدت طالب علم يكذب ويتعمد الكذب فانفض يدك منه وبهذا يقطع نفسه في أول الطريق إن كان من البادئين في السلفية وإن وجدت طالب علم يسيء الكلام بعبارات فجة عن عالم الرباني ويستكبر بنفسه ويستعلي بها عليه فاعلم أن هذا من أبعد الناس عن الطريق الصحيح وهو أسقط نفسه بنفسه وفي الصور توجد وقد رأينا بعضها فهناك من يدعي السلفية وهو في أول الطريق وقد انتفخت أوداجه عجبا واستعلاء بنفسه على جهله أعذنا الله وإيكم هذا الحل ويرى نفسه على ما هو عليه من الجهل وقلة العلم أنه قد فاق العلماء الذين أفنوا أعمارهم في تحصيل هذا العلم وفي الدعوات إليه ولا تجمنوا إلا المراء والعجم الذي يهلك به نفسهم وتجد أنه مولع بالخلاف وبإثارة المسائل الخلافية التي لا يحسن الكلام فيها ولا يعرف. مبادئ العلم التي على أساسها يتكلم ولكنه قد اغطر بنفسهم وفي أمثال هؤلاء يقول الخطابي في كتابه العزلة والذي نقلته في مقدمة على كتاب تعصب للشيخ قال بعضهم إن من الناس من يولع بالخلاف أبدا حتى يرى أن أفضل الأمور أن لا يرافق أحدا ولا يجامعه على رأي ولا يواتيه على محبة ومن كان هذا عادته ومن كان هذا عادته إنه لا يفسر الحق ولا ينصره ولا يعتقده دينا ومذهبا إنما يتعصب لرأيه وينتقم لنفسه ويسعى في مرضاتها حتى إنك لو رمت أن ترضيه حتى إنك لو رمت أن ترضيه وتوخيت أن توافقه على رأي على الرأي الذي يدعوك إليه تعمد لخلافك فيه ولم يرض به حتى ينتقل إلى نقيد قوله الأول فإن في ذلك إلى وفاقه هاد فيه إلى خلافك البعض يظن أن هذه الصورة ليس لا وجود, لا وجود وفي زماننا ممن يدعي السلفية وليس من أهلها خاصة في البادئين السلفية الذين لم يمر على, على أحدهم عام واحد في معرفاته للمنهج السلفي وإذ به ينصب نفسه حكما ناقضا بصيرا على أئمة العلم ومن هؤلاء خرجت طائفة الحبادية الذين آذوا أهل العلم وظنوا أنفسهم قادرين على إسقاط هؤلاء الفحول من الأموات أو من الأحيان ولكنهم كالذين كالذين قيل فيهم الذين يضربون رؤوسهم في الحائط هذا يضر الحائط مما يضر رؤوسهم كناطح الصخرة يوماً أشفق على رأسك ولا تشفق على السخر فهؤلاء من أصحاب قلوب المريضة ومن ثم ننصح إخواننا البادئين في السلفية أن يربع بأنفسهم عن هذا المصير المصير المشؤون وأن يضطعزوا لمن سلك هذا السبيل وصار الآن نسيا منسية وصار في حال يرثى لها يعني من رآه يشبق عليه وإن كان هو في نفسه يظن نفسه تعلم أهل الأرض ويظن نفسه أنه على الطريق المستقيم وهذا من الجاهل المركب فهذا بلا شك من سوء الخلق ومن سوء التربية الذي يجعل نفسه في هذا المقام فقد وقع في سوء الخلق وخالف الأخلاق الشريمة تجد أن هؤلاء الذين وصفناهم في كلام السابق يقعون في الكذب والغش والنصب والاحتيال باسم السلفية وباسم التذين وهم من أبعد الناس عن هذه السلف حقا وصدقا إنما يقولون هذا دعوى فقط لألسنتهم ولذلك يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان وعلم رحمك الله أن رأس الأخلاق الشريفة الحلاء وبهذا استفتح ابن أبي الدنيا كتابه مكارم الأخلاق وعقد له البيهقي بابا في كتاب شعب الإيمان وأورد كلاهما في هذا الباب عدداً من أحاديث التي تذل على هذا المعنى ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الحياء الخير كله وفي رواية قال الحياء لا يأتي إلا بخير فقيل أهل عمران إن ضعفا أي من الحياء وإن منه عجزا فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصقف وأخرج أيضا البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءا من العذراء في خضرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه ولهذا وضع البخاري هذا الحديث تحت باب من لم يواجه الناس بالعتاب في كتاب الأدب من الصحيح وأخرج أبو خاري أيضا بحديث النمسود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تفتح فاصنع ما شئت أه أه صلت من حديث أبي مسعود الأنصاري خانني لساني قلت من مسعود أنا أقصد أبا مسعود من حديث, أبا من حديث أبي مسعود الأنصاري وما مسعود من يدري ما يستطيع دراسي أحسنت اسمه رقباء رضي الله عنه هذا الحديث أخرج البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وأخرج أيضا أن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق مخلف بن عمره رضي الله عنه أنه سمع الله الله وسلم أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعذ اخاه في الحياء فقال صلى الله عليه وسلم دعه ان الحياء من الايمان وقال ايضا الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار وأخرج أنه بالدنيا في مكارب الأخلاق والطوراني في مهجمه الكبير والبيهقي في كتبية الآداب وشعب الإيمان والصنان الكبرى من حديث إياس ابن معاوية ابن قرة قال كنت عند أمر ابن عبد العزيز فذكر عنده الحياء فقالوا الحياء من الدين فقال إياس حدثني أبي عن جديه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر عنده الحياة فقال يا رسول الله الحياة من الدين فقال صلى الله عليه وآله وسلم بل هو الدين كله ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الحياة والعفافه والعيه قيا اللسان لا عيه القلب ااا من الايمان فانهن يزيدنا في الاخره وينقصنا من الدنيا وإن الشحة والعجزة والبذاء من النفاق وإن هنا يزدنا في الدنيا وينقصنا من الآخرة وما ينقصنا من الآخرة أكثر, أكثر مما يزدنا في الدنيا حديث قد صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة ويبين فغيلة الحياء وأنه كما قلنا رأس الأخلاق الشريفة ولذلك على طالب العلم الذي يريد أن يستمر في طريقه في السلفية أن يحرص على الحياء أشد الفرص عليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد حياء من العضراء في خدرها ف... وعلى قد قال إياسو في نهاية الحديث بعد أن رواه لعمر بن عبد العزيز فأمرني عمر فأمليتها عليه وكتابها بخطه ثم صلى بناء الظهر والعصر وإنها لفيك فيه من شدة حرص عمر بن عبد العزيز على هذا الحديث هذا لنا فضيلة العلم وكيف كان القلفاء الأوائل أمثال عمر بن عبد العزيزي حرصون عليهم ولذلك نشر الله بهم العدل وساد بهم الخير في البلاد ودال أخلاقي واسع ولكن نشير إشارة إلى ما تيسر منه في هذا المجلس ولنا سلسلة قد بدأناها منذ سنتين أو ثلاث لكنها توقفت فترة والعل لأعود إليه مرة أخرى إن شاء الله سلسلة فروس علمية عنونتها بأخلاقي وآذاب طالب العلم فمن أخذنا فيها ما قد يصل إلى 22 درسا أو يزيد فمن أحب أن يرجع إليها كي يستفيد أكثر فليرجع إليها غير معهم ثالثا أي من التوجيهات المنهجية على طالبي العلم المبتدئ في السلفية أن يعتني بحفظ كلام الله عز وجل وبحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحفظ ما تيسر من الآثار من السلف الصالح فبهذا يكون سلفيا حقا حقا وصدقا لا دعا على أن يكون هذا العلم الذي حصله من الآيات والأحاديث والآثار عونا له على العمل العمل الصالح وعلى الأخلاق الشريفة والأدب العالية حتى يكون سلافيا حقا وصدقا لا دعا أما أن يحفظ الآيات والأحاديث والآثار ثم يخالفها في عمليه وأخلاقه فكما بيّنت تكون خجة عليه يوم القيامة وكم من مفتون ممن ذكرنا بعض أوصافهم على هذا الحال للأسف إلا من رحم الله فنعوذ بالله من حال هؤلاء ولكننا السلفيين الذين ارتضوا المنهج السلفي منهجا لفهم دين الإسلام <تصفيق> إن كانوا ينتمون إلى هذا المنهج حقا لا ادعاء في فإنهم لا يخلون مما ذكرت من السلفيين الحفظ للعلم النافع والإيش والأخلاق الشريفة وأما أصحاب الدعاوى فكثر فلا ينبغى أن يؤخذ المنهج الحق بأصحاب الدعاوى وأعلم رحمك الله أنك إن فعلت ذلك فإنك تكون, إنك تكون أقوى حجة وأشد بصيرة ويرجى لك الثبات على سبيل السلف وكما هو معلوم في قولي عز وجل والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فإن البادئة في السلفية كأنه كالذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا فعليه أن يحصل العلم الصحيح الذي به يؤدي شكر الله على دين نعمه ويثبت عليها وإذا وإذا شكر والقلب واللسان والعمل فإنه يرجى لو أن يزداد هذه النعمة كما يسنط الله المصبورة في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم أزيدا لكم ولإن كفرتم إن عذابي الشديد فأخذ العلم لا يكون بالمراء ومجادلة الصفاء إن الذي يتعلم العلم لأعلم الممارات الصفهاء فإنه لم يعرف العلم ولم يعرف قدره ولهذا كان الذي يحرص على حفظ كلام أهل البدع بحجة الرضي عليهم دون أن يكون حصل علم الأحاديث والآثار حفظ ما تيصر من كتاب الله إنه يخشى عليه الانحراف والضلال لأنه لا عصمة لهم العصمة لما تكون للرسل والأنبياء كما قال الله عز و جال يا أيها الرسول بلك ما, ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يا أيها الرسول بلك ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فهذه العثمة للرسل والأنبياء ولا يعني هذا أن العبد الصالح الذي سلك طريق السلف حقا وصدقا وأحسن في طلب العلم وحسن خلقه أنه لا ينال التوفيق أو الكفالة بل إنه موضم أيما بالتوفيق والكفاية من الله أليس الله مكاف عبده ويخوفونك من الذين من دونه ومن يضل الله فما له من هات ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام فطالب العلم الصادق في طلبه يرجى له أن ينال الكفاية والنصر من الله ولينصرنا الله من ينصره وكما قال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا هذه سنة رباني فعلى طالب العلم أن يخرص على هذا الباب وأن يعني يسعى لحفظ كتاب الله مع دراسة كتاب الله تفقهًا في و و ناه دراسه والآثار فإنه صاحب القرآني لا ينكر له أن يفهم القرآن حق فهمه إلا بالحديث والآثار إلا في الغالب يكون القرآن خجة عليه فالقرآن كما قال بعض السلف حمال من وجوه لهذا لا تجد مبتدعا إلا ويحتج من القرآن ولكن يحتج به على هواه هو الى الذين حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصححين لما قرأ قوله سبحانه في سورة آل عمران منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهم فقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين سمى الله فاحضروهم يتبعون ما تشابه من الكتاب فكيف يعالج طالب العلم هذه الآفة بدراسة الحديث والآثار فإنه لن يفهم كلام الله حق فهمه إلا بالحديث والآثار فلهذا على طالب العلم أن يحرص محفظ القرآن على دراسة بل بالعقيدة والحديث وإذا نصحنا بي مرارا فأفهمه بعض الجهل على غير فهمه أو على غير بابه وقالوا إن الشيخ يزاهد الناس في حفظ القرآن بل ادعوا أنه لا يحفظ القرآن ولا ادعياء اننا جئنا ردا عليه في ذاك الوقت وان كان بعض ما زال ينذر بهذا الى وقتنا اطفى الاثار من سبقه ممن سلك سبيل اهل الاواء الا بأن سألت شيخنا الإمام ربيع بن هاتي حفظ الله تعالى في كلمة كان ألقاها علينا منذ السنوات في هذا الحي عن هذا الأمر فكانت إجاباته كالتالي أنه على طالب العلم أن يحرص ما حفظ القرآن على دراسة الحديث ودراسة العقيدة حتى يصح من أما أن يبزل وقته كله في بداية الطلب خاصة إذا تقدم به العمر ولم يهتدر هذا المنهج إلا في وقت متأخر فإنه إن فعل هذا يخشع لأن يعود إلى ما كان عليه من الضلال إن كان ضالا قبل هذا أو أنه لا يثبت على الحق إذا لم يدرس الأحاديث والآثار التي بها يفهم كتاب الله حق فهمي وبها يثبت يثبت على هذا الحق الطفل الصغير <تصفيق> الذي ما زال فيه أول, في أول عمره إنه لا شك عليه أن على أبويه أن يحرز على أن يحفظ القرآن في هذا السن وأن يكون التركيز الأكبر على هذا ولكن أيضا مع مع حفظه لشيء من الحديث ولشيء من مسائل العقيدة التي تناسب سنه كان التركيز الأكبر في حاليا على ضبط حفظ القرآن ولكن؟ كم هو معلوم الكثير من البادئين في السلفية لم يتيصر لهم هذا في الصغر في سن الطفولة ومن ثم لا يدرون ماذا يفعلهم فهم يتخبطون في هذا الباب هذه النصيحة التي نصح بها أهل العلم أن يبدأ بحفظ القرآن نعم ولكن مع دراسة العقيدة والحديث التي بها يصحه منهجه وتسلم عقيدته ونصار مكلفا فإن لقي الله عز وجل بعقيدة صحيحة ومنهج سوي دون أن يتم حفظ كتاب الله فقد أدمه عليه وترجى له السلامة في الآخر وأن كتاب الله كاملا بالقراءات العشر مع فساد العقيدة وضعف المنهج إنه على خطر وما القيامة فلذلك نصح صح أقول بهذا ومن هذا الباب تجد أن أغلب الحزبيين الذين اتخذوا أحزابا يتعصبون لها يشغلون أتباعهم في باب حفظ القرآن وإيجاد تلاوته بعدد من القراءات فقط ويعتبرون هذا في حقهم أجل الأعمال ويربون هؤلاء على التفاخر والتعاظم بهذا وكما قال أبو رافع لم أذكر أو غيره مراجع هذا في حق لا. كما قال ابو رافع وغيره في حق الخوارج او لا قد يكون, يكون قائل هذا ن راوي الاثر الذي روى عنه ليس, أبو ليس أبو رافع رجع هذا انا نسيت الان فالأثر الذي روا عن مسعود والذي أخرجه الدارميه في سنانه وغيره أن ابن مسعود لما دخل على أناس في المسجد فوجدهم يسبحون ويحملون ويهللون بالحجر يقولون يسبحوا عشرا ويعدون هذا بالأحجاب فوقف عليهم من مسعود وقال لهم نعم إنكم نعم أتيتم ببدعة ظلما أو فقتم محمد علما فقال روي هذا الأثر عليهم من مسعود ونسيت اسمه الآن من عم عمر بن سلمة طيب يراجع هذا ان شاء الله فان جاءنا في مقال اخونا عمرو بن سلمة قال فرأيت اغلب هؤلاء مطاعنوننا يوم انهروان مع الخوارج فذا هؤلاء الذين رباهم الحزبيون تجد أنهم هم الذين خرزوا في هذه الفترة الأخيرة في هذه المظاهرات والثورات يسفكون دماء المسلمين وينتهكون محارمهم وبعضهم قد يحمل كتاب الله سفاهة بجانب رمز الوثنية الصليب فماذا نفعه كتاب الله الذي حفظه بأحسن القراءات والذي رباه شيوه البلال قال أنه إن حفظ كتاب الله وأحسن تلاوته دون أن يتحلى بالعقيدة الصحيحة والمنج السوء أنه في أعلى الدرجات قال أن هؤلاء مصابون بالغرور بالنفس والعجب ولا الله ولكن السلفيه لا باس يعني يحثوا على هذا أن يحفظ كتاب الله وان يجيد حفظه بالقراءات وان يجيد تلاوته بصوت حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقران وكما قال إلا صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ولكن إن يجمع إلى هذا دراسة العقيدة والحديث إنه يخشى عليه الضلال وأن يكون هذا القرآن خجة عليه نعم الوقت طيب طيب يعني نستاهد الإقوان أننا نكتفي بعضاً ونكتم عن توجهات أخرى أحب أن أذكرها ولكن الوقت يعني لا يتسع لهذا نظراً أننا ننتظر بعد قليل درساً مع الشيخين الفضيرة الشيخ محمد ابن الإمام الربيع هذه المدخلية حق صلى الله تعالى قد أحتاج إلى شيء من الراحة قبل الدرس لذلك نكتفل هذا الآن وأحب إخواننا أن نطم هذه التوجهات في الجمعة القادمة في وقت نفسه فلا مانع إن شاء الله وإياكم وفيكم وارك وفيكم وارك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحانك <تصفيق> الله <تصفيق>